وقال حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة فقال فقال ما أنزلك تحت هذه الصرحه فقلت أردت ظلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت بين الاخشبين من مينا ونفخ بيده نحو المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرر به شجره سرى تحتها سبعون نبيا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بهذا الرجل في هذا الواد فساله ما الذي أنزلك هنا أو تحت هذه الشجرة فقال أردت ظلها أي أستظل بظلها وهذا أمر طبيعي خاصة في حالات الأسفار يتفيا الإنسان ظلال الشجرة فقال له عبد الله ما أنزلك إلا هذا قال أبدا لم ينزلني إلا هذا يكرر عبد الله بن عمر على الرجل السؤال الدافع له عن نزوله طلب الظل أمر طبيعي والكل مشترك فيه ولكن لما كان عند ابن عمر علم آخر ودافع آخر أراد إما أن يستثبت من هذا الرجل وهو من الأنصار ومن كبار الصحابة وإما أن يخبره بما لم يعلمه هذا الرجل ما في شيطان أنزلك هنا إلا هذا قال لا قال أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ابن عمر لهذا الرجل ما لم يعلمه في نزوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت بين الأخشبين من منى والأخشبان تثنية الأخشب وهو الجبل الخشن وقيل إن الأخشب أو الأخشبين هما الجبلان الممتدان من الطائف إلى م وقيلهما الجبلان الواقعان بعد مسجد منا إلى جهة مك إذا كنت نازلا أو إذا كنت بين الاخشبين من منا ونفح أو نفخ بيده إلى المشرق أي أشار إشارة البعيد نفح أو نفخ قال إن وراءه أو إن هناك واد يقال له وادي سرر اسم لهذا الوادي وهو معروف عندهم به شجرة أو به سرحة والسرحة هي الشجرة الكبيرة كما كانوا يكنون عن ذلك اب الله الا ان سرحه مالك تفوق كل العضات وتروق حينما شدد عليه الا يشبب بفلانه بنت فلان او باسمها فكنا عنها بالسرحه اي الدوحه الكبيره ذات الاغصان الوارفه والظل الطويل به سرحه سر تحتها سبعون نبيا سره المادة السين والراء المكررة اما ان تكون من مادة السرور واما ان تكون من مادة السره وسره بمعنى فعل اي قطعت سرته وسرة بمعنى أسر أي داخله السرور تحت هذه الشجرة ولذا يقول العلماء سر تحتها سبعون نبي أي مروا بهذا المكان وبشروا بالنبوة تحتها فجاءهم السرور بسبب ذلك أو سر تحتها أي ولدوا تحتها وقطعت السرة منهم كما تقطع القابلة سرة المولود عند ولادته هذا الحديث من حيث هو وعلاقته بجامع الحج يسوقه مالك رحمه الله ليبين كم عدد الانبياء والمرسلين الذين وفدوا الى هذا البيت يحجونه هو يذكر سبعين نبيا جاءتهم المسرة بالبشرى بالنبوة او هم على خلاف ذلك جاء آباؤهم وولدوا وامهاتهم وولدوا في هذا المكان ما الذي جاء بهم ليولدوا هنا؟ ما هو الا عابر سبيل لأداء الحج وبعد الحج جاءت الولادة فعلى كل الحالتين جاء ابن عمر في هذا الوادي وما الذي جاء بابن عمر في هذا المحل يقول العلماء ان ابن عمر كان من عادته ان يتتبع الاماكن ذات العلاقة بالتاريخ الاسلامي وهو يأتي الى هذا المكان لما له من علاقة بسبعين نبي سواء كان ببشرى النبوه او كان بالمولد. وهنا يتكلم الناس في هذا الاثر عن مالك وهذا الحديث بسنده يصححه ابن عبد البر ولم يطيل الكلام عليه ويقول ليس فيه حكم فقهي يتكلم عليه انما فيه ان ابن عمر كان يتتبع الاماكن التي لها علاقه بالانبياء او مشاكل ذلك وهذا الحديث بالذات رواه النسائي رحمه الله بسنده ومتصلا كما رواه مالك أيضا وبعض الناس قد يستكثر عدد سبعين نبيا وهل هو للمبالغة وقد يكون العدد أقل من ذلك أو هو على التحديد تسعة وستين زيد واحد نحو علينا النص ولا يحق لنا أن نتصرف فيه إلا بقرينة فاستكفر العدد وقال لعله مر به سبعون نبيه سواء قال مر به سبعون أو بشر عنده سبعون أو ولد عنده سبعون ما مدام عدد السبعين من الأنبياء موجود في هذا المكان مرة او ثر او بشرة الامر وليس عندنا من الاخبار ما يمكن ان نغاير بين هذه النصوص ونتمسك بالحديث الذي جاء بلفظ ثر من السرور او من قطع السرة اذا مالك رحمه الله اوعد هذا الاثر هنا ليبين عدد الانبياء من الامم السابقة الذين مروا بهذا المكان ولا حاجة لهم الا حج البيت واشرنا سابقا بانه صلى الله عليه وسلم نص على بعض الانبياء كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وزكريا بانهم كلهم مروا بوادي الروحاء يهلون بالحج والعمرة قال على موسى كأني بموسى بن عمران على جبل جمل اورق رحاله الليف يجأر إلى الله بالتلبيق وقال سيمر عيسى بن مريم أي في آخر الزمان إذا نزل وحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا سيحج البيت ويمر بفجر الروحاء لأنه من طريق الشام إلى المدينة إلى مكة مهلا بحج أو بعمرة أو بهما معا وتاريخ البيت قديم وأشانا سابقا في تاريخه هل بنته الملائكة او بناه ادم او ادريس او او الى اخر البنايات المعهودة في تاريخ الكعبة فاذا كان تاريخ البيت قديم بقدم الانسان على وجه الارض فلا مانع ان يحمر به سبعون او سبعمائة او اكثر او اقل والله سبحانه وتعالى اعلم ولكن هنا تنبيه يقول العلماء بأن ابن عمر جاء إلى هذا الوادي تتبعا للآثار التي لها علاقة بالإسلام أو بالتاريخ الإسلام وهل لنا أن نتتبع تلك الأماكن لتلك العلاقة هذا هو سؤال يتعلق بالعقائد في الأماكن اذا جئنا الى ابن عمر فنجده جاء الى هذا الوادي ووجد هذا النازل تحت تلك الشجرة واخبره بمكانتها وهل المراد شجرة بعينها وهل هناك شجرة تعيش وتبقى ما يمكن ان يمر تحتها سبعون نبيا قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ان ابن عمر فهم من رسول الله ان به سرحة وهل السرحة باقية بعينها الى الان او ليست باقية الجملة بان الوادي فيه هذه الخصيص بينما نجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء الى شجرة اخرى مكانتها او قضيتها اعظم في الاسلام من كل قضية مكانية شجرة كانت او بيتا او ارضا او غير ذلك التي نص عليها سبحانه إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أل هنا تحت الشجرة الشجرة معهودة عندهم وكانوا يتتبعونها أو كان الناس يقصدون إليها فهي شجرة بعينها لا كشجرة بوادي أين هي ليس هناك تعيين لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يتتبعون تلك الشجرة ويقصدونها بعينها خاف عليهم أن يفتتنوا بها فأمر بقطعها الوادي موجود بك والحديبية موجودة باقي والبيعه معروفة ومسجلة في كتاب الله تتلى إذن لا يمكن تغيير البقعة ولا رفعها ولا ازالة. ولكن الشجره التي عينت بمكانها بالذات ازالها عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا? مخاطة على الناس ان يفتنوا بها. هناك شيء اخر. لما فتح العراق. ووجد به قبر نمي من الانبياء. واخبر عمر رضي الله تعالى عنه. او قضية الأخدود. وكتبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه الغلام الذي كان مع الساحر وكان الى اخره وقال انك لن تسلط علي حتى تفعل ما امرك أن تعفعني على منصة وان تأخذ سهما من كنانة قل باسم رب الغلام الى اخره فرمى الغلام بسهم من كنانة وقال باسم رب الغلام فمات الغلام بعد ان عجز عنه ارسله الى جبل يرمونه من شاهق، فسلم ومات من معه ارسله في الى البحر في سفينة فغرق اصحابه وجاء هو الى اشياء عديدة قل ابنك لن تسلط علي الا اذا فعلت ما امرت ان تجمع الناس في صعيد واحد وترفعني على منصة وتاخذ سهما من كنانتي وتقول باسم رب الغلاب كان يدعي الربوبيه لنفسه ففعل ذلك فرما فمات الغلام ووضع يده على صدره موضع السهم فلما قال باسم رب الغلام آمن جميع من كان موجودا وعلم أن للغلام ربا سوى هذا المعبود فارادهم أن يرجعوا عن دينهم امتنعوا عليه فخد الأخاديد في الأرض وأغجج النار من لم يؤمن به ألقاه في النار ومن آمن به تركه حتى جاءت قضية المرأة التي تحمل طفلها وأشفقت على ولدها من النار فتراجعت فأنطق الله الرضيع على كتفها وقال يا أماه قعي في النار ولا تقاعتي وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من وقع في النار انقلبت له جنة ومن اشرك بالله عياذا بالله او رجع عن دينه فهو الى النار اليد يهمنا بعدما دفن وفي زمن عمر عثروا عليه في قبره وعلى سريره كتبوا الى عمر ماذا يفعلون بذلك واشتهر امره قال احفروا في النهار عده قبور واتركوها مفتوحه يعلمها الناس ثم في الليل ادفنوه في واحد منها وغطوها جميعها حتى لا يعلم احد في اي تلك القبور كان قد دفن كل ذلك لاي شيء سلامة للعامة من ان يعتقدوا شيئا لا يليق بالعقيد وهنا عمر يقطع شجرة بيعة الرضوان مخافة على عامة الناس ان يفتنوا به مع ان موطن البيعة موجود ومعروف عند الناس ابن عمر يذهب الى وادي السرر ويخبر النازل تحتها انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول به سرحة سر تحتها سبعون نبي هل هناك سرحة بعينها ليس هناك سرحة بعينه هل يخشى ان يتتبع احد سرحات او اشجر هذا الوادي يكفي دليلاً أن هذا الصحابي أو الأنصري الذي نزل بالوادي لا يعلم عن هذا شيء إذن الأماكن أو المسائل التي تخشى منها الفتنة لا ينبغي لأحد أن يتتبعها لمخافة أن يعتقد في مخلوق ما لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى هذا الذي ينبغي التنبيه عليه وبالله تعالى التوفيق. أما يا أخوان ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم جميع نبي من انبياء الله الشيء الذي يباشره بنفسه لا ينبغي لاحد ان يرد شيئا من ذلك لان الله جعل لانبيائه خصائصهم واكرمهم بالمعجزات وخرق العادات اما بعد الانبياء ايا كان هو فلا يستطيع إنسان أن يجزم بأن له من الخصائص ما لأحد من أنبياء الله أيا كان هو فنحن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم جميعا أن أصحابه كانوا يتبركون بآثاره بشعره ببصاقه بكل شيء حتى هناك من شرب دم الحجامة ومن شرب بوله إلى غير ذلك وقد جاء عنه في صلح الحديبية بالذات عمر بن سهيل لما جاء ورجع الى اهل مكة وقال والله ما لقد دخلت على كسر في ملكه وقيسر في ملكه والله ما رأيت احدا يعظم ملكا كتعظيم اصحاب محمد لمحمد والله ما توضأ وضوءا الا استبقوا اليه ولا بصق بصاقا الا وقع في كف احدهم يتلك به وجهه ولما حلق صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع اعطى ابا طلحة نصف الشعر اي القسم الايمن ثم لما حلق القسم الايسر قال هذا قسمه بين الناس او النصف الاول قال قسمه بين الناس والثاني قال هذا لك وكانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات في جلجل عندها وكانت اذا جاءها المحموم أخذت هذه الشعرات وماستها في الماء واعطتها إليه فيشربها فيعافيه الله هذه أمور لا يشكر إنسان فيها وعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر لما حاصر صلى الله عليه وسلم الحصن واستعصى عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه يقول عمر رضي الله تعالى عنه فبات الناس يدوقون ايهم يعطاها غدا وما استشرفت نفسي لامرة قط الا لتلك الليلة لمقالة رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كل انسان كان يحب حب ان يحظى بهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يحبه الله ورسوله فأصبح فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن, ان يكون هو فاذا به صلى الله عليه وسلم ينظر في الحاضرين ثم يقول اين علي بن ابي طالب قالوا يا رسول الله انه يشتكي عينيه ارمد يشتكي عينه قال علي به فجيء به يقاد بين رجلين موشي في الطريق فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه فلم يكن هناك اي وجع واعطاه الرايد قال امضي بسم الله على بركة الله فهذه وامثالها الشيء الكثير اما ما لم يباشره صلى الله عليه وسلم مباشرة فعلية فلا ينبغي لأحد ان يتكلم في ذلك او يتمسك به والشيء الذي باشره صلى الله عليه وسلم مباشرة او بدعوة بواسطه دعوة خير او غير ذلك فلا يشك احد في هذا وإنما التنبيه على الشيء الذي لم يباشره صلى الله عليه وسلم وليس عندنا منه أثر يجعلنا نتبرك به أو نتناول منه شيء وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بآل بيته أو بعمه أو في الاستسقاء حينما قام عمر وقال يا الله كنا نستسقي برسولك أو قم يا العباس استسقي لنا فقال يا ربي إن كنا نستسقي برسولك فتسقينا ونحن اليوم نستسقي بعم رسولك أي العباس رضي الله تعالى عنه فدعا العباس وأمن المسلمون ومعهم عمر رضي الله تعالى عنه لم يتقدم عمر وهو أمير المؤمنين لأن إجماع المسلمين إذا وجد من فيه الصلاح والتقى وكان يزيد على عامة الناس بنسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره لشرف النسب إذا كان يساوي الآخرين في الفضل والتقى والصلاح أما إذا كان على خلاف ذلك فغيره أولى كما قال صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا ما احببنا التنبيه عليه في, هذه في هذا الأثر وبالله تعالى التوفيق